بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لا لا لا ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا كما آمن السفهاء ألا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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اشتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ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 يشاؤون في واذا الله معليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعي وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا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 مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار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 استحيل أن يضرب مثلا ما بعوضته فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به اي يصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 And as the Jews most of the Yup'a the Walls will be constitutional for the world. Him has said بؤني باسماءها اولى فقال ان بؤني باسماءها اولى ان كنتم صادقين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 وإسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنْتَ وكلا منها, رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم And أَنفُسَكُمْ will read الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ Do أَنفُسَكُمْ وتسون أنفسكم وأنتم تتمون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الذين يظنون believe ملاقو ربهم have found راجعون يا بني that they نعمتي التي to عليكم Dear فضلتكم of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 عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثلاثة If you took the eye from him, and you are false, then we will forgive you from after that, so that you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 بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأزلنا عليكم المن و السلوى من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أَم سهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين